وشوقان كان قلبي لك مشتاق انت عقر بيد متك نعم ورجلت كلمه عي ولب على لساني لو اني ضيعت روحي يا مذبوحي على شباكك تلقاني اللي يشم بكربله ترابك الليتك تي بعمر ثاني صحيت يا طيب الملجأ يضيع كربل اشيلك ترى المحروم من عندك يموت من القهر حقه يموت من ظهر حقّي نسيت اسمي وانا بذكراياك نسيت عمري لوان أنساياك نسيت كل شي وصيح هواك نفرق حزن وشواك وانتهى والعشاك سيت كل شي حزن واشواق وانت هول العشايا شان عطش وصراخ شان مش وامل العشاق انتهى والعشاق المجالس روحي تعشقها من نفارقها اضيع ودعت عيونها يا ابو ترى المعته حوا وينشان بدون يموت مجنونهك ترى اليم من برك يربى عاليا صعب يعيش سنين من دونا فرعق الخدم يذبحنا جرحت تعال يجرحنا يا وخاف زعلنا علي يا كزه وسامحنا علي يا كزه صحنا قسم بالعا عجا نحيا نموت ويا عجا عدنا صعب فرقا طعم شهد ينضاد سهاو العشاء عشاء عيدنا صعب فرقه طعمه شهد ينضاد وانت هول اذا ما احضر بمجلس دليلي حي يس يا غالي لا تحرمنا من المنبه الاكبار عليك صاحب الراي عزك خمل الوادي ترى الخادم يموت بدون القرايه وحكل طبر على المنحر اموت بلا عز ومنبار جمعتي وفيدمتي عندي أمانة موسى بن جعفار أمانة موسى بن جعفار غريب وانت وطن للروح غريب اسم دول متروح غريب رزقني عليك كنه وقتي عليله انت هوى العشاش غريب رزقني علي كنه وقتي عليله انت هوى العشاش هو انت هوى العشار سير انت هوى العشار انت هوى العشار انت هوى العشار هو السيارة الاربعينية هوى الرياض دخيلة خلج نشمك درب مشا عيتك خايف حلم شايف ولا زاير يجي يمك يا ابو اليمة وأبو الموكب ترى يشيب إذا ما هالسنة يخدمك حنيني وتيعرف المشايف لك عاشان وانت الماي بطريقك لو تعب جد ما يقل لك فيد ولك مولا يقل لك فيد ولك مولا عين اصليح نوا الدين أصيح كل ملك لحسيا غيرك لي ما علاك وانتهى والعشاك أصيح كل ملك لحسيا غيرك لي ما علاك وانتهى والعشاك kem velak mishtar enta